السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أساكم الله بالخير جميعا حياكم وبياكم وجعل فردوس مثواي ومثواكم اللهم آمين ما زلنا معكم مع قراءة في كتاب ثلاثة الأصول للإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان الوهابي التميمي رحمه الله تبارك وتعالى المتوفى سنة ستة بعد الألف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وما زلنا مع هذا الكتاب في مقدمته وذكرنا قول المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى اعلم رحمة الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل الأولى قال العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة وقلنا إن معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله وأمره ونهيه سبحانه وتعالى وكلما ازداد الإنسان معرفة بالله تبارك وتعالى ازداد لله خشية ولذا قال الله تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بأمره ونهيه ومكانته والدين الذي أتى أو الرسالة أو التي أتى به. وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى في الأصول الثلاثة وقلنا من الأصول الثلاثة هي جاءت من المسائل الثلاث التي يسألها الإنسان في قبره من ربك ما دينك ما هذا النبي الذي بعث فيكم قال الثاني العمل به يعني العمل بهذا العلم كما قلنا أو نقلنا كلام الحسن البصر رحمه الله تعالى هتف العلم بالعمل فإن أجابه إلا ارتحل فالعمل بهذا العلم ثم الدعوة إليه وذكرنا لكم ستة أمور ينبغي أن يهتم بها المسلم وهي العلم قبل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ثم الصبر أو قبل الصبر الرفق أي بالمدعو أن يرفق به وكذلك معرفة حال المدعو ليعرف كيف يدعوه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وعادة بن جبل إنك تأتي قوما أهل كتاب فنبهه إلى حالهم فليكن أول ما تدعوهم إليه شهدت الله لا إله إلا الله فالقصد أنه العلم بحال المدعو ثم الصبر على ما يحصل للإنسان من أذى أو غيره أثناء الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ويهتم بالإخلاص أن يخلص لله تبارك وتعالى في عمله كله وأن يكون قدوة ذكرنا هذه الأمور ثم الرابعة أو الثالثة الدعوة إليها يعني الدعوة إلى هذا العلم الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وهذه قد يقول البعض أنني لا أملك أن أكون داعية إلى الله تبارك وتعالى خاصة في خارج هذه البلاد مثلا أسافر أذهب خاصة النساء مثلا لا أستطيع أن أدعو الله كلهم بحسبه يعني الذي يدعو في البلد الذي يدعو خارجه البلد النساء يدعينا في مجتمعاتهن الخاصة ونتنبه لأمور هناك أحيانا الإنسان يدعو بلسانه بكلامه هذه دعوة إلى الله تبارك وتعالى أن يدعو بلسان المقام وهو يقوم ويتكلم وينصح وكلام هذا يحصل لكل أحد المرأة في بيتها مع خواتها مع صديقاتها والرجل في مسجده في بيته في عمله وهكذا ثم الدعوة بالقدوة أحيانا لا يتكلم ويدعو إلى الله تبارك وتعالى وقد ذكروا عن عبد الغني المقدسي رحمه الله تبارك وتعالى أنه سجن يوما لأنه كان المنكفة أمر الحاكم في ذلك الوقت بسجنه ولما سجن وكان معه في نفس زنزانته مجموعة ومنهم يهودي ثم هذا اليهودي بعد أي يومين أو أكثر طلب الدخول في الإسلام فقال هل كلمك هل دعاك هل قال لك شيء قال لا، وإنما منذ أن دخل السجن يقوم يصلي وسيماه سيما, سيما الصلاح فأيقظ أن هذا الإنسان الحق فدعاه بسمته بتصرفاته وحيان الإنسان يدعو إلى الله تبارك دون أن يتكلم بخلقه بحسن تعامله بصدقه بأمانته يدعو إلى الله تبارك وتعالى الأمر الثالث الدعو بالقلم كان يؤلف كتابا أو يكتب مقالا هذه أيضا دعوة إلى الله تبارك وتعالى وأقل من ذلك كله وكان أيضا هي دعوة إلى الله تبارك وتعالى وهي لله الحمد والمنة يعني متيسرة الآن في زماننا هذا خاصة في مثل بلادنا وهي كفالة الدعاة أن يكفل داعي يتكفل بالمال الذي يصرفه على داعي بحيث يتفرغ للدعوة إلى الله تبارك وتعالى وشاركه في أجب دعوتي إلى الله تبارك وتعالى فكل هذا أو إنشاء مراكز دعوية أو غير ذلك من الأمور فالمهم أن الإنسان يمكن أن يدعو بلسانه ممكن يدعو يدعو بسمته وأعماله ممكن يدعو بقلمه ممكن يدعو بماله كل هذه أبواب مفتوحة للدعوة إلى الله تبارك وتعالى صلى الله تبارك وتعالى وإياكم من من يدعو إلى الله تبارك وتعالى كما قال الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن التابعين ما سال الله جل وعلا جعلنا من أتباعه يمتاع النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله جل في علا قالوا الصبر على الأذى فيه تكلمنا عن الصبر في الأذى وثيأتين الكلام أيضا في استدلال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى بقول الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم أودوا الشطرجين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان فيه خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتوصوا بالحق وتواصوا الصبر ثم نقل قول الشافعي رحمه الله تعالى لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم وهناك كلام في ثبوت هذه المقولة عن الشافعي رحمه الله تعالى وإن كالكثيرون ينقولونها عن الشافعي وينسبونها إليه ولكن الظاهر والعلم الله تبارك وتعالى الذي صحها عن الشافعي ليست هذه العبارة وإنما الذي صح عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال لو فكر الناس أو لو تفكر الناس في هذه السورة لكفتهم لو تفكر الناس في هذه السورة لكفتهم وليس لو ما أنزل الله على عباده هذه السورة لكفتهم وإنما لو تفكر الناس فاسلام هذا كلام صحيح مئة بالمئة والتفكر في هذه السورة لأن الله تبارك الله حصر الخير كله تقريبا قال والعصر أي أقسم بالزمان وهي حياة الإنسان وهي فترة بقائه في هذه الدنيا وهي الأيام التي يقضيها الإنسان العصر الزمن والله يقسم بما شاء من مخلوقاته سبحانه وتعالى وإذا أقسم بشيء كان هذا تعظيما لهذا الشيء وبيان أهميته قال والعصر إن الإنسان لفي خسر أي هذا هو الأصل أن الإنسان في خسر كما قال الله تبارك وتعالى وما أكثر من الناس نفسه ولو حرصت بمؤمنين وقال سبحانه وتعالى وإن تطع أكثر من في الأرض تضلك عن سبيل الله والشيطان قد تعهد بذلك أنه يضل العباد قال ولأضلنهم فلا يوتكن فليوتكن أذان الأنعام ولأامرنهم فليغيرن خلق الله وقال فبعزتك لغوينهم أجمعين وهذا هو الواقع فعلا أكثر الناس في, في الضلال البعيد سواء من زمننا هذا أو قبل زمننا هذا أو حتى بعد زمننا هذا يعني أول عشرة قرون بعد آدم كانت على التوحيد كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه ثم بعد ذلك بدأ الشرك في قوم نوح حتى إنه لم ينجو من المسلمين من, من الناس كلهم إلا من كان مع نوح في السفينة وأغرق الله أهل الأرض كلهم سبحانه وتعالى ثم في زمن الأنبياء تسمعون وتقرؤون أن دائما الأنبياء الذين يؤمنون بهم قلة إبراهيم لوط يوسف موسى هيسى قلة الذين يؤمنون بهم فإذا أضفتم إلى ذلك أنه لا تقوم الساع إلا على لكع ابن لكع ابن لكع لا تقوم الساع إلا على شرار الخلق تبين لنا جميعا أن الكفار أكثر من المسلمين والعاصين أكثر من الطائعين أكثر من الطائعين يكفينا أن نعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يقول لآدم يوم القيامة يا آدم يقول لبيك يا رب وسعدي يقول أخرج بعث النار قالوا ما بعث النار قال من كل 1999 هؤلاء بعث النار من كل 1999 يعني ناجي واحد حتى إن الصحابة أشفقوا وقال يا رسول من منا هذا الواحد قال منكم الواحد ومن يأجوج ومن يأجوج 999 فعدد الكفار بشكل عام أكثر من عدد المسلمين لو نظرت الآن في زماننا هذا لو نظرنا في زماننا هذا أي هو أكثر الأرض الآن تحمل فوق ظهرها أكثر من 7 مليار المسلمون كم؟ مليار واحد فقط هذا إذا قلنا إن كل هؤلاء المنتسبين للإسلام هم فعلا مسلمون لأن هناك من هي فرق ضالة منحرفة خارجة من ثلاثة سبعين فرقة وتعد على المسلمين هذا غير المرتدين والمنحرفين الذين يقاربون الردة من المسلمين لكن الشاهد من هذا أن العصات أكثر من المسلمين وذلك يقول الله تبارك وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر ثم استثنى قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر تذكر أربعة أوصاف سبحانه وتعالى آمنوا أي صدقوا وأيقنوا بقلوبهم وأبدانهم أن الله تبارك وتعالى هو الحق ونطقوا بالشهادتين لله تبارك وتعالى هؤلاء الذين آمنوا يقين مع لفظ الشهادتين لله تبارك وتعالى قال وعملوا الصالحات أي أضافوا إلى إيمانهم العمل بالصالحات وهي كل ما أمر الله به سبحانه وتعالى وتركوا كل ما نهى الله عنه سبحانه وتعالى هذا عمل الصالحات فعل الواجب وترك المحرم فإذا أضافوا إلى ذلك فعل المستحب والبعد عن المكروه فهذا خير على خير إلا الذين آمنوا عنه قال وتواصوا بالحق وهو الأمر المعروف أنه على المنكر يوصي بعضهم بعضا افعل لا تفعل اتق الله خف الله وهكذا تواصوا بالحق يوصي بعضهم بعضا بالحق بالإيمان بما يحبه الله ويرضاه سبحانه وتعالى وتواصل بالصبر أن يوصي بعضهم بعضا أن يصبروا ونصبرن على ما أذيتمونه يصبر الإنسان وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها فالقصد أن الصبر والتواصل به من صفات هؤلاء الذين ذكره الله تبارك وتعالى وذكر أهل العلم أن الصبر ثلاثة أنواع الصبر على الطاعة الصبر عن المعصيه الصبر على الأقدار الصبر على الطاعة أعظمها واقواها ولا يستطيعها إلا الاتقياء الصبر على الطاعة لأنه بذل يصبر على الطاعة يصبر على صلاة الفجر، يصبر على قيام الليل، يصبر على الدعوة الله تبارك ويعصبر على الانفاق في سبيل الله، يصبر على الجهاد في سبيل الله، يصبر على طلب العلم وهكذا. الصبر على الطاعة هذا أعظم الصبر، الصبر على الطاعة، ثم الصبر عن المعصية، وأن الإنسان يمسك نفسه عن أن يعصي هذا وهذا وإن كان يعني ترك محت تركاً محتذاً. إلا إنه يؤجر عليه الإنسان أجراً عظيما عند الله تبارك وتعالى أن يصبر عن المعصية أن لا يقع في المعصية وإن كان الصبر على الطاعة أعظم لكن هذا ايضا عظيم والصبر عن المعصية أن يمسك نفسه من أن يعصي الله تبارك وتعالى الصبر الثالث هو الصبر على الأقدار ونبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون هذا هو الصبر على الأقدار ومصائب الدنيا كثيرة الإنسان المؤمن التقي الذي يحبه الله والذي يصبر على أقدار الله تبارك وتعالى الذين إذا أصابتهم مصيبه قالوا انا لله وإنا اليه راجعون وانه يعلم أن ما أصابه لم يكن يخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه يصبر كلما جاءه شيء يصبر ويرضى بقضاء الله وقدره وقال الشيخ سنة المتينة الناس في هذا على أربعة أحوال هناك من لا يصبر ولا يرضى بقضاء الله وقدره والكاذب الله جازع يصرخ وغير راضي اما قضاه الله وقدره سبحانه وتعالى وهذا في ارد الأماكن والعياذ بالله سيء جدا لا يحبه الله تبارك وتعالى لا يرضاه جل وعلا منه هذا العمل ثم الثاني يصبر ولا يرضى لكن عنده جلد لا يصرخ لا يصيح لكنه غير راضي لو حرك لو كل ما لأظهر لا عدم رضاه بقضاء الله وقدره وهذا أيضا مخذول لا يحبه الله سبحانه وتعالى الثالث من يصبر ويرضى من هؤلاء الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله إن إليه راجع يصبر ويرضى يقول الحمد لله على كل حال قضاء الله وقدره وهو صابر الراضي الله تبارك وتعالى الرابع وهو أحسنهم حالا وهو الذي يصبر ويرضى ويحمد لا يحمد الله على المصيبه ولكن يحمد الله على كل حال وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اصابته السراء قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات واذا اصابته الضراء قال الحمد لله على كل حال فهذا يتذكر نعم الله وقت المصيبه لكماله في هذا الجانب فإذا وقعت عليه المصيبة تذكر نعم الله تداعت عليه هذه النعم في ذهنه فبدل أن يشكو يصبر ويرضى ويحمد يحمد الله تبارك وتعالى وذلك يقول الشعبي رحمه الله تعالى كنت إذا أصبت بمصيبة حمدت الله أربع مرات يقول حمدت الله أني صبرت لأن غيري لا يصبر ليس كل أحد يوفق للصبر فيقول حمدت الله أني صبرت لم أجزع لم أصرخ لم أتفوه بكلام لا يحبه الله ولا يرضاه أحمد الله أربع مرات هذه الأولى والثانية قال أحمد الله أني استرجعت لأن الله تبارك وتعالى وصف المؤمنين بهذا الذين إذا أصابتهم صيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة فيقول حمد الله أني تذكرت ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم إنا لله وانا بل ما أمر الله به سبحانه وتعالى وام سلمى لما اصيبت في زوجها قالها ان أمرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تصبر وان تقول اللهم اجرني في مصيبتي وخلفني خيرا منها ففعلت ففعل الله تبارك وتعالى اجرا في مصيبتها في مصيبتها وابدلها خيرا منها بدل ابي سلمى تزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأحمدوا الله الثالثة أنها لم تكن في ديني وأعظم المصائب مصائب الدين وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي المصيبة ثانية في ديننا يقول أحمد الله اللهنا لم تكن في ديني أعظم مصيبة يصاب بها الإنسان مصيبة الدين كل مصيبة تجبر إلا مصيبة الدين لا تجبر فأحمدوا الله أنها لم تكن في ديني قالوا أحمد الله وهي الرابعة أنها جاءت على هذه ما جاءت أشد لأن المصائب تتفاوت هذا يموت ولده هذا يموت ولده وابنته وزوجه وأبوه وأمه هذا يموت ولده هذا يموت ولده ويخسر ماله ويخسر بيته وغير ذلك فالمصائب هذا يمرض تكسر رجله هذا تقطع رجله هذا تقطع رجله ذاك تقطع رجلاه وهكذا فالناس يتفوتون في المصاب يقول فأحمد الله إنها جاءت على هذه ولم تأتي أقوى أو أشر منها هذا كله من الصبر جعلنا الله وإياكم من الصابرين قال وقال البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل والدليل قوله تعالى فأعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فبدأ بالعلم قبل القول والعمل يعني هذا استنباط من الإمام البخاري رحم الله تبارك استنبطها من هذه الآية ويقول الله تبارك وتعالى فعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وإلمه ونعمك قال فعلم ثم قال واستغفر لم يقل استغفر ثم أعلم لا العمل العلم أولا ثم العمل حتى يأتي العمل على الصواب ألم يحب الله رضا لأن الإنسان إذا عمل بدون علم قد يتخبط قد يؤذي من حيث يظن أنه يصلح <تصفيق> لذلك يذكرون هذا المثال يقول كفعل ذاك الدب بخله المحبي فرضى منه الراسة وفرق الأبراسة وقد قالوا قديما يعني عدو عاقل خير من حبيب جاهل أو محب جاهل أو أحمق فالقصد أن الإنسان لابد أن يكون العلم مقدما على العمل حتى يكون العمل موافقا للعلم حتى يكون صوابا لأنسا إذا عمل عمل ليس بصواب فهو هباء منثور إن لم يكن يعني راجعا عليه والعياذ بالله قد يكون عمله غير مقبول وقد يكون عمله مأزورا عليه أنه يظن أنه يعمل الخير وهو في في النهاية يعمل الشر والخطأ كما قال الله تبارك وتعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين أو المغضوب عليهم اليهود والضالون النصارى يقول النبي صلى الله عليه وسلم فالنصارى عملوا ولكن على الضلال بدون علم وتذكروا دائما وانا والله كل ما اقرأ هذه السورة يعني تأثر كثيرا يعني وافكر وعيدها وكذا سورة الغاشية هل اتاك حديث الغاشية وجوه اليوم اذن خاشع عاملة ناصبة تصلى نارا حامية مصيبة عاملة ناصبة لكنها تصلى نار حامية لماذا؟ لأن العمل جعل الجهل والضلال والعياذ بالله وذا قال السفيان بن عيينة من ضل من عبادنا شبها بالنصارى لماذا؟ لأن النصارى عباد ولكن على جهل كما قال الله تبارك وتعالى ثم قفينا من بعدهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم واتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فالقصد إذن أن الـ الـ الإنسان لابد أن يعمل بعلم وإلا ضل وأضل والعياذ بالله طيب ثم قال الشيخ محمد بن عبد عبدالله رحمه الله تعالى ثلاث مسائل يجب تعلمها قال اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلم تعلم هذه الثلاث مسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار والدليل قوله تعالى إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا هذه المسألة الأولى أن الله صحيح قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون لكن ما تركنا هملا سبحانه قال يا وانتهى الأمر لا أرسل الينا رسولا من أنفسنا نعرفه ونعرف أصله وفصله وأباه وأمه ثم جاءنا هذا الرسول بشريعة محكمة من عند الله تبارك وتعالى أخبرنا الله ماذا يريد منا وماذا يكره منا ماذا يحب ماذا يبغض سبحانه وتعالى افعلوا كذا لا تفعلوا كذا ما تركنا هملا سبحانه وتعالى كما قال أنما خلقناكم عبثا جل وعلا ان يفعل العبث سبحانه وتعالى ان الله حكيم سبحانه ومن حكمته انه ارسل الرسل وانزل الكتب وامر ونهى سبحانه وتعالى فمن اطاع هذا الرسول دخل الجنه ومن عصى هذا الرسول دخل النار كما قال الله سبحانه وتعالى انا ارسلنا اليكم رسولا منكم يتلو عليكم ان ان ارسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما ارسلنا الى فرعون رسولا وهو موسى قال فعصى فرعون الرسول فأخذناه وأخذوا بيلا إي يعني إياكم أن تفعلوا كما فعل أو فرعون بموسى صلوات ربي والسلام عليه وكما فعل فرعون نفسه فأخذناه وأخذوا بيلا فاذا الإنسان يحمد الله تبارك وتعالى هذه النعمة وهي نعمة إرسال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وهذا كرم عظيم من الله تبارك وتعالى ميز به هذه الأمة بثلاثة أمور وإن كان ما يذهب بأشياء كثيرة لكن هذه الأمور الثلاثة لا توازيها نعمة أرسل إلينا خير رسله وهو محمد صلى الله عليه وسلم أنزل عليه أحسن كتبه وهو القرآن الكريم شرع له ولنا أكمل شرائعه وهذه الشريعة الحديفية السمحة, السمحة فالقصد إذن أن هذا من فضل الله تبارك وتعالى علينا قال المسألة الثانية إن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل وأن المساجد لله أن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا لا يقبل واحد يقول إنه عبد مع الله صنما فيأتي ثان يقول إنه أحسن حالا منه إنه عبد ملكا يأتي ثالث يقول لا إنه عبد نبيا سوا سوا المهم أنه عبد غير الله سبحانه وتعالى. كان ملكا كان نبيا كان صالحا كان طالحا كان شيطان رجيما كان شجرا حجرا أي شيء يعبد من دون الله تبارك فلا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا سبحانه وتعالى لا يقبل الله تبارك أن يعبد غيره سبحانه بغض النظر عن المعبود فإن الله تبارك لا يقبل شيئا من ذلك جل في علا قال الثالثة أن من أطاع الرسول وحد الله فلا يجوز له مولاة من حد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب والدليل قوله تعالى لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر وعدون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم ولكن كتب في قلوبهم الإيمان وايدهم بروح منه الـ الـ الـ الآية الـ الله تبارك وتعالى لا يقبل منا إلا أن نحب ما يحب وأن نبغض ما يبغض سبحانه وتعالى الولاء والبراء، الحب والبغض في الله سبحانه وتعالى. لا يجوز الإنسان يحب من يبغضه الله سبحانه وإلا ما صار عبدا لله. كوننا عبيد لله تبارك وتعالى إذن يجب علينا أن نعبد الله تبارك وتعالى على ما يحب هو لا على ما نحب نحن. فالولاء والبراء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو ثقور الإيمان. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان لابد أن نستحضر هذا في أذهاننا دائما لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو أشيرا ايا كان لا يجوز طالما أنهم محادون لله معاندون لله فهم مبغضون من قبل الله ونحن كعبيد لله تبارك وتعالى يجب ان نحب ما يحب ونبغض ما يبغض سبحانه وتعالى وهنا قضية وهي أن نفرق بين الحب بين الحب الديني والحب غير الديني والله لا يؤخذنا بالحب غير الديني سبحانه وتعالى كما قال الله تبارك وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحبت ولكن الله يهدي من يشاء قال العلم في تفسير هذه الآية قولين أحد هذين القولين إنك لا تهدي من أحببته أي من أحببته أنت وهو عمه أبو طالب تحبه كونه عم لك كونه رعاك في صغرك كونه دافع عنك في دعوتك أنت تحبه هذا الحب الفطري فهذا الحب الفطري لا يعارض قول الله تبارك وتعالى لا تجد قوم يؤمنون بالله واليومناخ ويؤدون من حاد الله ورسوله لأن المقصود الحب الذي فيه الجزاء والعقاب وهو الحب الديني أما الحب غير الديني فمعفو عنه كحب الرجل لزوجته الله تبارك وتعالى أذن لنا قال ليسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطير حتى قال والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم فالمحصنات من الذين أوتوا الكتاب يهودية أو نصرانية يجوز له ان يتزوجها هل يعقل أنه يتزوجها ولا يحبها يحبها لكن ليس حبا دينيا ما هذا حب الشهواني أو الحب الفطري كما يحب الولد والده أو والدته أو العكس كما يحب الوالد ولده هذا حب فطري أو الحب العاطفي كما يحب الكبير الصغير ويشفق عليه ويحب الإيتين أو يشفق ويحب المريض أو يحب من أحسن إليه أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فهذا حب غير ديني لا يؤاخذ الله به ولا يحاسب عليه وإنما يؤاخذ ويحاسب على الحب الديني الحب الذي فيه الثواب والتقاب هذا الحب الديني الذي فيه الثواب العقاب هو الذي قال الله فيه سبحانه وتعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آبائهم أو أبناءهم الآية فسال الله تبارك وتعالى يجعلنا من المحبين له والمحبين فيه سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك يدخل رحم الله تبارك وتعالى في الثلاثة الأصول التي أرادها من هذا كتيب وإن شاء الله نؤجلها إلى الغد ونكتفي بهذا والله على وعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شو بالضبط